سعود إمام أحمد بن لم يرد ما يدل على الوجود لا حديث يشتقنات يا ما أردت أبغى لا طلقي له سواجكم فعل النبي الله في الله على الاستنبات طلقي له السنة به هو وليس تأكل منهم ماش كيد أبغشني لكن كان الماء طبعاً أجد آه وكان لا يصل إلى البشرة لا واخدين أجد وكان منا نجيش إلا بالدلقي إلا بمشيخة النبي تن فهو واجب أو أو إختزان واجبة وليس وجوبه من هذا الحديث اللي واجب ونقاش له واحد شيء ثاني قراعات يعني درس او كرتني الواجب اصلاح واجب هو وإتمام الوضوء هو دزني زيك يا ولدي الراجل ااا حليت شنو انا ما شاء الله عنه انه راى النبي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باذنه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه عبد الله كريد البردي فذاه قال النبي كان اغمد يدتي صلى الله عليه وسلم ايه هذا الشيء ياخذ لي بوسلي يعني هذا الشيء دينا لذلك لو أعويك والأبو السليم والسلو طيب لو حديثة أخرجه البيهقي أخرجه البيهقي في ريالتك وهو عند مسلم لما المسلم يشغل ويقال فيه عن بزرق ذلك فمسح برأسه بماء بماء غير فضل يديه لذلك بهذا المسيك سلكي كيديا اايك غير فاضل يعني زياده غير او زياده لازم استخوي اذا هو هو هو المحفوظ محفوظ حديث المعنى. حديث يقول الشعب. حديث منه عليه إذا ما أستغرب منشجر حكشية فيها، كان محفوظ هو الرواية صقي مخالفة تقول أو صقي غيري ما ينلون منا أما سالم سا رسم ما نبوا سخة سخة الناس سخة سخة سخة صدق مخالفة يجي مخالفة يجي المكان شاذ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 بالمقابل منكر إيش ماله؟ منكر مقابل إيش هذا العكس؟ أيش تجا؟ الضعيف لمن وَعَدَ منه مخالفة الضعيف لمن منه منكره إن الله في؟ هذا اللفظ يعني صحيحة. أين لي يزعلكين ضعيفة؟ يقول الشاذ ذي هذا الكلام ضعيف نينا. هونك ذي ما هو مخالف كلام. الرواية الأولى من من الحديث هي شاذة. الحديث فيه شاذة. والرواية الثانية محبوبة. وحكم الشاذ الرد بناجي. وحكم المحبوب القبول مرجني. ولذا قال المؤلف في التلخيصي. قبي صحيح ابن حدان ومسح رأسه بداء غير مضي عليه ولم يذكر الكذنين قاس يجي الكائنة كذنة قاس يجي من الحديث هو اللي هو حديثي وزجينة إياك الحديثي أن النبي صلى عليه يأخذ لمسك وذنيه ماء غير الماء الذي يخذه برأسي الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول لكي يكاين اوه الشينا وغيري او اوه ولا مسلين في دوم أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه لذاء غير فضل يديه لذلك أنا رواياتي دوم مثلا الشيخ صلى الله عليه وسلم يريد مسك فقابت غير او زيادهي كوال نبسي بطوة هذه الرواية هي الصحيحة او الرواية الصحيحة اللبس لما يأتي اياك اولا انها هي الرواية المحبوبة او رواية محبوبة اه المقابلة لها رواية جادة او المقابلة لها حبيثة جادة